بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاه وبست الجبال بساه فكانت هباء منبثاه وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشآمة ما أصحاب المشآمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلث من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة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 كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء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 وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن ابكرا عربا اترابا لاصحاب اليمين ثلثه من الاولين وثلثه من الاخرين واصحاب الشمال من اصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحمين وضل من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 الاولين والاخرين لمجموع قل إن الاولين والاخرين لمجموعن إلى ميقات يوم معلوم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 ولقد علمتم النشأة, النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحورثون أألتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشأ لجعلناه حطاما فضلتم تفكرون إن لمغرمون بل نحن حرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأذتم أزلتمه من المزني أم نحن المزيلون لو نشاء أجعلناه أجاجا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 وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا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 فنزل من حميم فنزل من حميم وتصلية جحيم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم